يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للثقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا ايها الذي An tu cibu kaum b jahalim, b tumbuh pada apa yang telah kau lakukan. Walaupun anda adalah Rasul Allah, tidak akan ada ولكن الله حذب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان هؤلاء هم الراشدون عبلا من الله ونعما والله عليم حكيم Wain qāifatā min al-mu'minin, qatatanu fa'aslīhu bi'nahumā. Fāin bawtikahumā al-lakrā fāqātilu lāti tabīghī, fāqātilu lāti tabīghī hatta tabīghī aila أَمْ تُؤْثِمُونَ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لعلكم ترحمون يا أيها Tidaklah Yeshar kaum dari kaum asaib, yakin kurni dari mereka, dan tidaklah wanita dari wanita asaib, yakin kurni dari mereka, dan tidaklah kalian menghina diri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 ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرتمو واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم dan kerindu, walaupun wajahnya kau, wajahnya kau minuman dan makanan, hingga untuk berbual. Innaatul masyitul Allah al-Falqum. Tetapi mereka berkata, "Aku lebih beriman dalam hati mereka, dan Allah dan Rasul-Nya tidak mengetahui dari perbuatan mereka apa pun." Sesungguhnya Allah أما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله ثم لم يُدانوا وجالدوا وجالدوا بأموالهم وأموالهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون أَلَّا تُعْلِمُونَ اللَّهَ بِذِيْنِكُمْ والله يا لنا ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم يمننون عليك ان اسلم قل لا تمنوا علي اسلاما فلله يمن عليكم بل الله يمن وَعَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا تَمْلِئُ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ ظَهِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ